بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يَوْمَ تَمُرُّ السَّمَاءُ مَوْرَةً وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَةً فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكْذِبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خُضْيِ الْعَبُونِ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 بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكية ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا نغو فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إذن كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعْنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَجْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يقولون شاعرن نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين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 أَمْ لَهُمْ إِلَهُمْ غَيْرُ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ